صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجزل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تما> <تما محيش> إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فترت وإذا القبور محثرت علمت نفس ما قدمت وأخطرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أي صورة ما شاء ركبك كلا فلتكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون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 كُنْ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَنَأَ وَأَنْظُرْ يَوْمَ إِذِ